وَأَنفِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ وَأَنفِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِذْ يَكُونُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَكْثَرُ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يرتقون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا والذين يرتقون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم مال لله الذي آتاكم وآتاه مال الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا حقنا لترغبوا عرض الحياة الدنيا أريد فكره فَإِنْ أُغْرِلْتَ حَقًّا لِتَبْتَغُوا رَضَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرَهُ فَإِنَّ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَنْ يُكْرَهُ فَإِنَّ اللَّهَ مِن رب <تصفيق> الرحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد انزلنا اليكم آيات لَن تَنفَعَنَّهُمْ مِنْ النَّاسِ وَلَوْ نَزَّلْنَا مِنْ فَضْلِنَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجتك انها كوكب ذري ينقذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرق يتي ولا غربيه الزجاجتك انها كوكب جد لا شوقيه ولا غربيه لا شوقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هناء يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ في أَذِنَ أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو